بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تفكرون الزالية والزالي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رأس في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألفنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 يوم تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو لذائهم. او نسائهن او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير الذين اثبتوا من الردى او القتل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم ولا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنفحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعذب الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة فأمها كوكب ذو الدير يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسفه نار نور على نور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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كشراب بقيعة يحسبهم الظمآل ماء حتى, حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 جكاج تنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعذرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما إن فمنهم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 وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتطه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن مرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قبير بما تعملون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 ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخوانكم أو بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليأذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ عَلَيْهِ ويوم إليه بما عملوا والله بكل شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا